In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful, the Most Merciful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 اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم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 Allah and those who believe, and they don't do anything except themselves, and they don't feel what they're feeling in their hearts.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 allocated for earth to measure onように http on the earth and will dump Life from the earth to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 So come with a verse of his like, and send your witnesses to Allah if you are right. So if you did not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 وقال أنبئوني بأسمائها أولائك إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم He said, O Adam, send them to their names. So when they send them to their names,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 وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أ تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وَالَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ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 فتوبوا الى بارئكم فقتلو انفسكم ذلكم خير لكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم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 leah us, Lord, to make a cover for us from what's tre Risings UE قَالَ concurse, الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباء بغضب من الله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 فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ تُمْنَى مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبَتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ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 He said, I pray with Allah that I am of the wise men. He said, Give us your Lord to tell us what it is. He said, He says, It قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين He said, let us know what it is, because the rock is a similar thing to us, He said, indeed he says to labor is not heavy 여 dings the earth it Coba is not quite necessary they responded to وَإِذْ قتلتم نفسا فدا فِيهَا فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويرىكم آياته لعلكم تعقلون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 And they said, they didn't have the light except for a few days. They said, if you have taken the law to Allah,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 هم فيها خالدون واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا وذل قربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلْ وَآتَيْنَا عيسى بَنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم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 ولئن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشرقوا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 قل من كان عدو لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين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 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ and follow what will be told to the king of Suleiman and what did Suleiman do? But the king of Suleiman have been told to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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَبُدُونَكُمْ مِن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 ولا تسال عن اصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم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 nutr diyabaat. al-fan João said, al-qad Guru said, and when he asked him, establish this land, and shoot his own people from his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 ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 He said, I was sent to the Lord of the world. And he gave up to Ibrahim, his father, and he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 If you believe in the way you believe in it, then you will die. And if you turn it, ولمة الله ومن احسن من الله صبره ونحن له عابدون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 Do you say that Ibrahim, Ishmael, Ishaq, and Ya'qub, and Asbaq were Huda or Nasa? Say, are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 ولا تقولوا لمن to في سبيل الله Allah بل the sake لا تشعرون but they are still alive, but they don't feel like من الأموال والأمفس والثمرات وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إن لله وإن راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ايها الاخوه الكرام نذكركم بان حقوق الطبع والتوزيع محفوظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما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 what we have given you, and thank you to Allah, if you have been with him, you will be blessed. Indeed, the blood of you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 اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى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 اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخره وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرَ مَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَتِ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ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 so that Allah is faithful to you, and that you are grateful. And if I ask you about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 Then they came in and he had to trend and come to the discourse of hazard. That is the interests of Allah, so ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس بالباثم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل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 فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِ أيْثُ أَفَعَظَ النَّاسُ وَاسْتَوْفِرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَا أَوْ أَشَدَّ الِكْرَاهِ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 واذْكُرِ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ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 يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من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 فَإِنْ فَأُوْفَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الْتَلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ قُرُونٌ ولا يحل لهم ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر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 إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة نکاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا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 وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن طلقتموهن من قَبْلِ أَن تمسوهن وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح وَأَنْ تَعْفُوا أَقَرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين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 Are you not seen the king of Israel after Moses, when they said to إذ قالوا لنبي اللهم بعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا what do we do not fight for the reason of Allah, and we have already removed from our homes and our children?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 العِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ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 فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِكُم بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جاوزه هُوَ والذين آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وجنوده قَالَ الذين يظنون أَنَّهُم ملاق اللَّهِ كم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا They said, Lord, give us patience on us, and give us فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء And if not Allah's people were to protect them from some of them, they would have destroyed the earth, but Allah is a تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وَآتَيْنَا عيسى بن مريم البينات وَأَيَّدْنَاهُ بروح القدس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 ولو شاء الله ما قتلت ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من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 فَمَن يَكْفُر بِالطَّاعُوتِ وَيُؤمِن بِاللَّهِ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَالَ فِصَامَلَهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ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 قال بل yes, you have hundreds of years, so look at your food and your food, which did not have been taken away. And look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 الذين ينقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقن وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قول معروف a خير من صدقة يتبعها good والله غني حليم.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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنْ تُبَدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ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 لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسمائهم تعرفهم لا يسألون الناس الحافا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 ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أيها الاخوه الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته